الشيخ الفيادو الخديد كأذوقي في الشيخ الاسلام وهي عشو التغي قصيها الحاسة هي نكاع المدبوين وبلد اسلام فهم ديسة اكوينة واتفن الفهم عن اصحابي رمضان وكسورية الى الشيخ يحيى ان هو منابي منابي نكاع فايدو الغذير اتجي هدوي عش التوشيخ الاسلام في وقت هي الزهائي قلت لي يا بعدي وحاسه مليي انت هو عمل اني شيخان اسي هي قلت لك شووري السوخ يخلنا نجي شيخ بعدي اركز بالاول شيخ مكاسي وحاس فيني تلميذك يا سفيريي بكيفيري وحاس اركي لكيسي فرح هادي فرح كميدة اناي في الانتهي وشيخ حقيسي وصفي سانتهي الشيخ وعنانتي وعنانتي وعسيري ادي حالة اعم فلالادباتيك وادب يا يعني وحتى البيس يعني وعلمي لقاه يعني ادب الان مكو ا فرع الدوال ادب قدخان اسري ادب قدخان اسري يعني كل مركي اها و يعني هو يعني وحي هاي وخط وانا قدمت وحي ومغايسي وكان اساس جريمه هاي العلوم اصلا وصفه فيرستوس انت عصره كلها فلسه شديد فلسه هاي علومها وضكت فلسه هاي واكت, واكت زولي واكت باباي الشيخ يحلم ناوي الشيخ الإسلامها دروستيسي أس لازمي إلى أسكن أخذ من مرح ووين من مرح ووين أسكن بعد محايا يسو الله عليه عليه وحيسي صلى الله عليه وسلم, وسلم. ربكيسي أقبيه ربكيسه أحبري أصاب باري في محل الغرب لو أنت محل كذي أكبر باري انت يروح بدن كيسي ألي حرير سامين وظاهر كآكف كيسي مضايزي اندهيسي قعميسي تروحي سأسكل لطفئة إلهي يعني أهو حريري يا هبه اسي نور يحوسوا على البركه إلهي يعني اسمه الشهاني طفي اسمه الشهاني أذب الهيبه بعد ذلك وحيت وحل حرزت بدنك بركاس بركه إلهي علي أذبت أم أدب وحاله راه ها محل أدب على الهراء وحيالها أوليسكو أمانو قول كادي حددكو غوشد وحياله أمانو فعل كادي وحاد فليسد فعيز زهراء سعد كادي فتل الله انخودي وحيالها لهراء حدي وحيالها أدفليسد وحيالها الدهيسد وحاددكو غوشكو عبائيين أدب معها أدب حواي انتي أخلاق أو إلهي يعني لأدل التماثي معين لسوبة العاشرة عليه السلام سابعوثت وحادي سبعي بمتارم الأخلاقي لباية عيالك هو يسوى سوبة اللي يسوى به لباية عيالك سوبة محاواه نحر يسوى ستلو محادي ستلوه محادي ستلوه وحاواه دوقات كوادد فلو دوقات وحي خالي مادو فكارم الأخلاق هو إنتاثلوا سبعي فحيانا أسؤلوا رغم على وضاء على كل حال حدنا وحواهي وحواهي نكي كاكوري أدوينيسي معا الرفقي من دو... من... بمن دونه نكي يعني كاكوسيني وعمري فانكاكوسي وكاياكنا ودمري كما بعيس كاكوري علمي أما صدق كادويني وليه وإن ولي التاسع لله على كل حال يعني وحواه يعني انتاش كل إلهي معسر رب العالمين له على كل حال ما دام ربي قاد السهي رب العالمين قال مخلوق برباري نمو محمد صلى الله عليه وسلم ربي قصة برباري وعشك برباري الحمد عشك برباري رب العالمين مخلوقه يعني ربو و عالم و حاله اراه وحياوه الي فسهل يعني رب كل عالم واي وعز ربي اكبر باري وحس قومي معي له قومي ما خلقت الجن وان انس الا ليعبدوني عباده له انت هو بعديه هذا اللي كل شيء خلقه ثم هداه إلهي خلقي وحسي كل شيء خلقه ثم هداه مني وموبي يا رب مدى أبوبي إلهي يعني انت يعني مربوط في سي علامه ذاته حيض على كل عالم هذا الى اخر عرف نفسه نفتز ذكي كسو يا فقد عرف ربك سي معنى نفس ذكي كسو بالجهل قص نفتها لعالم كسر الجهل ليه غروح اسكلا فأقول لعنى ها قلو من عالماته يقول لعنى ها قلو من عالمها ها قلو من كسر بتفتع. رب معه كسر من عرف نفسه ونفتينه كي كسر معنى بالجهل جهل مكو كسر فقط حقيقة عرفه وكسر ربه ورب من عرف ربه ربه انه كي من عرف نفسه ونفتيس انه كي كسر بيدلل كو كسر عرف ربه ربه وكي واكسن كاسي بالعزي اسقو كاسي نبقى عزي وقتها هذه نفتها تدلل انها دليلتي اشكو كستت يا رب انا عزيزي هات كسيسها شاء الله وهاي هذه نفتها بعد كسينين او دوين تيت من عرف نفسه من نفتيس انه ونفتيسي كسو بالفغري فغيرني ما نفتيس كسو عرف ربه وربي واكسه بالغناء وقد عرف واكسي نكاسي ربه وربي واكسي بالغناء اشتف اسكيل ما ساس اهاوه انتوا انتوا كتاب وحاله من كتاب ليلاء ابن السمعان ابن ابو سعدة ليلاء كتاب ادب الاملى اكوري املاء الحديث عروف وائل سعد مفعول وحال وري محاسب صوبه ناس الله وكيل عليه علي ربي ان الله تبارك وحديث كلامه ان الله الهي ادبني ابي قلولي يا ابي ابكي يا ابي شيخي ابي يدعو له شيخي ابي معنا شيخي برداري اوعد طري شيخه يا ابوا بي ادور يا وحبر يا ابويا وانا ما يزه معيل ادور هتسلمس ابو وينن او امك يريهن ابو افرج رواه يداهن بتاعين او افرج رواه بافرس غاران او شنطه اجلن سيلوا اواويه قال ما قطعها انت وانا اماد انت ان شاء الله تعالى بعد ما اجي ان الله ايه اه ادبني اه ادبي اه ابرباري اه وحي باري اه اوامي اتخلوا معنايا فاعسان ادبي اوامي الدين وهو ناجي الهي حديثوا عمارك وعاسي امري بمكارم الاخلاقي الهي مخلص اوامي وعاسي باري اخلاق هذا با هو دي صور صوبان اس الهي اس أمري وذل عفوا افقاض افقاض وياله او خالد حظوني هذا اللي مات اخضر وامور بالمعروف الهي اجعل لي هي اشراعك في عن امر معروف على الهراء وعشراء عدل وناكسه كل يا معروف للهراء وليه لا لي هي وامر فطر بالمعروف شي معروف فاه فرق من قر كان الراب قالوا يا وقاص وقر الجاهلين الجاهلين قال اخو ديوانك جهسو يعني عليه ايش واذا قالوا سلامتك اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اسكتوا فجهسو على كل حال حديث في سياق او تن هدان صوته ربي في عشره تعجيبيه ابن السمعاني ادب الاملة تأسه انت يكون سعوتها هلا التعديبي ادب وحبيه هو اله انا هو افجيه بعدي. انت لان يعني الكوريكس هي الكوريكس هي كل سيد علي في حاله الغريه حافظ الصوم يا رسول الله اسلك الهي هذه تدقع والهلي ورميسا هل هذا لا ورميسا حدثكم ان مرنتها تفوتكم ايمانكم كلام كلام ليس والهليسا امرك افو ان انكسين بدري انكسين لو هذا و في ديالك ار ديالك قومها عيان مركبهم هما دين وعاد ورمي ساور عمر الكسنين فقط و بدايه كزين عاد ان الله هبيه صابت ورودك وا ورودك حديث و ان الله هبيه ادبانيه البي فحسنت اديب البنتين ومنادي حدانه حان برباري يبني <تسجيل> سعد تحذوري عنك برباري حلمة سعدية مكرنه إذا ما نجنه يعني تحذوري عنك برباري اللغة ضودي وهو لغة بضناية هوازن يقول لك للهي محايا لي قوانك وعن السوداجي تضوى اللغة السوداجية واللغات العرب تضوى أسأل المتجيهي تضوى هوازنك كمدهاء عدودي قد تقول يا هايين فصاحبنا عمره وعسيري يا رسول الله هذا يا رسول الله ثمان تاني عربا كبير نحي فما بانوك افسحنا اتادي محا حالك اذيانه فساحة بضن ايه اذيانه فساحة بضن اذانه افتهنم بضن محا الله يا رسول الله وعسيري اتاني جبريل جبريل اهيمي وعسيري كيني إيكاني جبريل بلغة إسماعيل إيكاني إيغير إي كيدي أم كأه. لغات كأهل العرب انتي تحي أغرانك لسودجي يكل يتضوها هاينا إيكاني إيغا إباس إباراي وكاس إنتاس إباراي وكاس إبريل هاي إباراي عرب تيها كيابتي لغاديش حيالي عدل كفيعا أذب تيكمي التحي والكفي في الكفي عن ادقوا فور افعال او فيان اولش واما ادب الهراء فيذن و اهاين اوت يالك اهاين افيالك ايعن افيال نراعي افيال شمالوي معشره افتان دعم افيال ها اما افتان اي افيال انكلمها رقص امم Vahe nabida üsuhu a'u himidin Fahed bin Zididid lihira vahemidin Lepulai vahemidin Vahegi vaku nimid Vahekal nimid Tehama meesha lihira Tehama meesha lihira Kudud yal Buuraheid a'kade nimidin Habib korda ka'id Vahegi nabida بعد يا نبي الله كيف هو هذا ادخل هذا يا نبي نحن بنوء ابن واحد لما انتعين حلقه اوضي اوضي اوضي اوضي سواله معي فلد ادي انا عربتا وحاو تقولو هذا ليسا لسا بضي انكسينين أنك بعد ياسيري ادي ابني ربي ربغي يا pareil انا ربغي اي اوابيي اي اف بي اي وحسنا تاديب الذكين وانا انادي بريدين وانا يا رسول الله هذا سداو ورسول الله يعني قلت لي ادبني ربني فاعسنت ااديب انت هو ورودك انت سر سرور ما اسر يا رسول الله ان كن ان قصوري <تصفيق> انت او عدقر يالكودي اه افيالكودي اه افتان يالكودي يعني نحذودي عن مري كلامكودي واصوه مغلي وحدي كافساحة بضن وكافتان ما بضن ما اركين ما مقلين ايه ادي يا طباري ومن ادبك سيبوك رساء سؤالي ثوبت اكتبه ادبني ربي فبقيه اي باري وصي اي ادبي فعسنا تأذيبي وحان انا يقول لحط شيء معنى انكو كوري انكو برباري بني ساعد هذولي وقع ساموه يشتلي انكما استقناه الحمديني ان ادبت عاد انكو جنوك توفردان لغ الافي وحالو الافي انكو انشو قارا علماني علماني اخي كان كل يعني لا تعلم ومتعلم تعلم ومتعلم كتوك ووين وفرها يا دقودا يا شعريا وهيالا علمي وعذبتيشي سير وبرارة هاي حددت تجوه الأذب مع العلماء ملغة هايو علم ورطودا الوحضلاء نين ياردي طم كن أن فيلي أفكر يا يا أذب العلماء ملغة نينكو وحاكمين ايه وحا سو الشيخي كتبتي سواتس وخالتين اخميدي الشيخي كتبتي وحسك هاي او صرت سنتك خالتين وقول عيسى محيل ادي شيء كتبه حاسو ملكا اسكريو راق الشيخ هذا مكسب حدرزي هايو وطبتي سواتا ادخالت عمل استوء محفو جرا جاحد دنك الهلا صوبتل ودلي وحافاي الشيخي كتبتي سي اصدىي كتبتي شيخي اغني هاي اصدىي اجفيري قادر ادي عقوبن خنت او خنت حاي ادي افكر وليا شيخ امحاسك اخريوها يا انت تسكدوها يا حكمه رب اسول فيلم وحاسوروده الى خصوصوها وحي بو سو دغايب ادبتي ساعات غاراتي ادب تغيرات يؤذي غاراتي دمان ادب لهامه خير من جارايو ادب ادب تاعي لا اتوسيو ادب على العلماء له كامل وين يقول تاعي ادب مع العلماء على أدب العلماء دا. انا الشيخ علو مالك المحي جازي اسس اسندت اسسيت اسندت كي علو مالك محمد ادويسا يعني اس الحجيزكيمان في سنتي وشاء ماكي دي ولا يلا في سنتي اسياسه ادب معكم والله فأذى الأدم أدم على الأولماء أذى يترين حيالاته ربما أحبه أمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلي وعلى آله وصحبه وصلي صلبنا الله وسلامه عليه وحاسر أدبوا إبري أولادكم ولدي الا ثلاث في سالم الا ثلاث في سالم خسل يال وشدعك ادب ادب صلى الله عليه وسلم ومعلك. أيها ونروع وعلي ولا با ونوع الخطاوي مهما ابويا القوي يو ابيالك ابويا القوي وقال هلشيا لكي يتيم او انك هاي لكي رئيسي او كفيلك هاي او ولا ليش فيها معناها اذا في هبلائي فحصل ادب الضيا الرسولك والسلام اولادكم اولاده على ثلاث سسال في رياله وسبع معاييري وحاستدعنا نخسل في قوبانه ها هاتو شاي خسليال اوه مضعيسي مهم اوه وعلمه أو ان البرو مهم اي تهي ان البرو مهم اي تهي الوهي معاييره سدع خسليال اوه ومعنا تدعنا خسلو أو تدريب اوه يالا هنا يبرتان الكبردار حيث دائماً إذنه هي براء والدينة الغداوية وأبياء الكرحي أبقى والدينة حيثاً وذي آهاض وذي آهاض أنت أكل كيد الجو سيد أخسره براء وحيني أسحابك وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ألا نبيه عزي عليه الصلاة والسلام حقو نبيكم نبييني في عيل كيسي واحد مع الدريسي طوريسو نبيان نبييني في عيل كيسي برا نبينا جعلاتين برا جعل الكيسي انواج بيهي برا ايمانك بينين يعني أهزريني هذين هو يأجعليني محباسي واجب وعي نبي المحبة ديسي المحب دي المحب دي معي لأي ايو البتين هو حب ايو حبي اهل بيته اهل بيته جعل كلها دي نظرة المهيسي اهل بيته سي اولادي سي وعي. ايو البيت كي سأل كي سأل الولاي جعل كودنا ببارك ايو وغرأت في القرآن وغرأت في القرآن كأرتي سيببارك نحن يليك فإن حملت القرآن قرآنك وحنبار الزلم فإن معناه حلو الله دوك وغرآنك كرت تقبصدي وعيك حفزيان لها حملت الغرآن وغرآنك وقفت تقبصدي وعيك حفزيان لها معناها قوى غرآنك كرتك حفزيان لها وازيني يجعلك براء بيتي براء وغرأت الغرآن وغرأت, الغرآن وغرأت, الغرآن وغرأت, الغرآن وغرأت, الغرآن وغرأت الغرآن محايا اليك غرآن غرانتيس ببرا فإنها حملة الغرآن غرآنك كل حنبار سن وغلب وعودك هايا أوه يعني قلبيك حفزي أوه قركك قبصري أوه غرآنك يغيد أوه أحكامتيس كعمل فراهاي خواسي في ذل الله. أنا يقولون هذا في ظل الله إلهي وشكيسي أنا في ظل عرشي عرشي في وشكيسي أهضان يوم القيامة يوم مال لا ظل حص أنجر إلا ظل إلهي يعني ظل يسماينا يوم القيامة ما أنبياء هي أي أهضان فوقف كما تقول الجو هم بيضا معي وضايا هذا واسفي اييي اي اسفيدي معي وضايا هذا كو ايدي عزيزي صلى الله عليه وسلم ادبوا اولادكم على ثلاث خسال سيدنا اولي خسل وحن تقول او اولي احنا خسلات قولي فا اولي اسليالك لبرو وبرنهن المال روح لبرو, وحن لبرو, وحن لبرو, وحن لبرو, وحن لبرو وحن قالوا بودنا ياذن ويارث له معالسه الا الله له عاشر حبون بيكم يا عيسى وعاي لما حبض يس صلوات الله عليه وسلم وحا يعني اي قوه عنيفو في يعني وكريسا وحياه او نبي اسلهمي انا راعد اي عنيفو دريسا حبضيسه في عيب فأيكم في الجري حيالا أسلمت لما أنت إن أترادت أو تكفرتون أعتدت فأنا أسلمت خذيالك إن تاسمت حبا ديسي تاسيك وكعي بحيث أصير سوف الجري بحيث ألهمت كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحبكم الله خذيالك هكو أجواء أولاد دودي إنه إباران ما بيقى سيس أحيطنا الله بيهل وطالي نهيس قلينتي سيسييني جمعا عقيل بليك يستعى وقا إنه إمهود إباران صلوات الله وسلام عليه إنه مكة الوسو بحيي مكة الوسو بحيي مكة الوسو بحيي ملو بحيي فعطي ريسي إنه ديري مكة إن لغا ديري ما كان لهم سؤدري هو إلا كافة يعني جنة إذية الله حتى ملائكة وأخي جلال ليكون دولة ليها ملائكة كما جرته نبي رسولة وهو آية ملائكة نفسه آية قرآن ليكون العالمين نذيرا ليكون حياتة باقي مهاتة ليكون العالمين الذي ربينا وله عالمين معاليها ماثي والله الهي وحك سوري عالم ليراها هم بجراهم هم ملائكه نوك جرا قول العالمين الذي ذا يهدنا بدين كنودي الا بر واجب و واجب ان مكا واجب الا بر واجب و الألقاء سبحية معناه هو حوايا ما كان لغا سبحيه ما كانوا يقول أي شيء للأغاذة واجب هو جنيئين سبحوا دير للأغاذة واجب هو أسكو, أسكو عجابتين وقفوا إليه في أبساني هو عبيسي نبي قال أبيع يعني واجب هو أبيع الله وأبيع رسوله من الرسول فضع الله إلهي دعا عزيزني واجب من ايتيه المال لباره واجبه لباره واجبه وحياوها دوت ولعاو إلهي يعني وغريو إنه وهادو معرفة الله إلهي أغنتيسي إلهي أغنتيسي إلهي دوت وكل عامة إنها تأسهابنا معرفة إلهنا يا مغلان بكي أمريه تأسنا واجبوا توحيد كيسي إلهي توحيد فيه وعداني ريسي شريعاش ريسي إنا يعني توحيد فيه واجبوا أي أداني يعني واجوا إنا هذا القد اسمه الله وإلى جنيه وغلوها إنها أغادان واجبها إنها معي قوضة إنها سيئة مين يهين به؟ يعني إنها معي قوضة إنها أغادان واجبها هذا سيئة تقدرات هذه ما أعيالها إلمها الله في إيوه ويعني وحايا لو جعلها ذي هو صعب عبد الله و الرحمن هنا موعود الله يطيه ساو توببا وشري وجعل لي هي خاص واهي معايا العنقه تسقلني الشو وعي اسياشو وحس قدره وعسوها ديما اسبو يا عبد الله يا عبد الرحمن إن إلهي أدوك الزياز إلهي هو يعني تاسم برو ملعب لو بيتها قالوا جعلها غي ناظهي نواك السامره صلى الله عليه وسلم محطتي سوجوب إنه يتهيه وجوب واي حب أهل بيتهي حب أهل بيتهي أهل بيتكي سي جعلك واللهي إن واجب وايهي البيت ديال الراحه معتمد كحوايه يعني المرحله الدعاء في المرحله على ذات انت اهل البيت والله والله هذا ما كان بيت اللي ايوه وحال الوضع علي سيدنا علي ابا فاضل لما له بنوك او ملود جميل حسن وحسين يتولوا يعني البيت في هذا الوضع أما سيء فابني هاشم ابن مطلب فؤمنون توضعوا فابني هاشم سير لما توضعوا كيسي أخري يا راجح اسكوتي رواي كان واجهوا محايا الميزكة دي ليرا أهل بير أولادي سير لما يو علي يو مرحيس رأي فاضما يوحي يو رابني هاشم لما توضعوا ابن مطلب وقت ونمطلب نهاش من البيت وعلي كنان يو <تصفيق> على الله يحب البيته هو قراءة القرآني وانا ارنتي سين براء ولدي وانا ارنتي سين برتان يعني كولايزمية هناك اخرستان مخرم اخرستان وصبعان براء هناك حفظيان او قلت افتقدت قلبي يكفني انا برء استاذ لي وانك برشه دي سيد تحب لي او عمله هيشات تدوين هي يعني كلامي مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام <تصفيق> فان حملت القراني قراته هو 75 وفرت تحذيه ومراسي حرفي دائم معي و قُم بالصلاة قرأ القرآن تي سي في ذل لله اذان الى عرش ديسي هو في صلاه حدتي صه اذان اللهم صلى نبغ في صلاه يوم الدين يوم مالك الا دله اله عرسي ورسج ما نه برياموا شمعوا عليكا وارعدا تكسو ذبائح سو تتكمل حادي ذبائح سو او قول كن او ترمى او ترمى ايوه مالك او يريدودي يعني انت جنبي ساعه الكي كيف يسألوهم بني نوحاك روها إلا يعني دذيخ إيه قبل يسأ خو إلا جلب كيشي خو إلا محو كيشي خو طمان تساكو كيزا أخو كيبها من الجنة إلا وجيدة نواعي استثوره هو خلال جنة غوز كالي نحيم كالي يؤدي قنان تهلي سإلهي رواية سي خيارك إليه سي و ديكو عمال فشي ذلاً ظليلاً ذلي ما عم بياهي أي أعظم كموقف الأجار معنا إليه وحاسك أمن يلا وحياها على فتوات أين عيزه فوقف وهو أمن يلا ما عم بياهي إليه سي أي, أي مع عنبياها الهي نبيال ليس مع وضي أهضان وأسفيائيه على الأسفير لسي مع وضي أهضان معنا وحياحا VAN حزبي وقحوا للهي%. معنا وحي لحق الايان حزبي ليس جورتي وجه كليسه الهيئ اي اصفيي ريس و demek ومن خلقة أسك دورتي وفي حالي درس كيس انا اقول درسان اصورادي احادي لوان تشيكو درسان معاناها انت رفيقه وها هيا معاياني صفة ديسي وصفوين وكتاب كيسي عمبارين وكتابتين وها حديثي على الكسي المها يعني بريدودي عوابن تودي يعني ينو واجبي هاي غريب تا غريب ابو هاي جد هاي الى آخر. لا يعني كي او قاف اللي يمكن هاي هاي